ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا في باب وعند باب سطرة المصلي وصلنا لأي حديث وقفنا عند أي حديث اللي هو قال أقبلت راكبا على أتاني كده؟ ايوه احنا قفنا عند ده حديث ابن عباس رضي الله ما في شرح عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا فمررت بين الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتعوا ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وعنها أيضا أنه أخبره أبا الله إني عبد الله بن أثبة أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنن في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة وليس بمنها هنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول أقبلت راكبا على أتان لأنثى الحمار أنثى الحمار وطبعا تطلق تغليبا لو قلت على حمار يجوز أن يطلق على الذكر الأنثى منه يقول ناهزت قد ناهزت الاحتلام معنى يعني قاربته قاربت الاحتلام اختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عشر سنين وقيل ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان عمر ابن عباس رضي الله عنهما خمسة عشرة سنة سبحان الله يعني هو كان كان صغير كان يعني حريص على طلب العلم الشرعي كان يحرص على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم علمه الكتاب أولا الرئيس المشهور اللهم أمفقه في الدين وعلمه التأويل دي خارج الصحيح اللهم علمه الكتاب دي لداخل صحيح المخارج ابن عباس من أشهر الصحابة رضي الله عنهم لا سيما في تفسير القرآن ابن عباس من أشهر الصحابة في تفسير القرآن علمه التأويل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له طبعا هو في أساند كثيرة عن ابن عباس تقريبا سبع أساند صح منها ثلاثة أو أربعة على ما أذكر، صح من الأسناد دي ثلاثة أو أربعة والباقي ضعيف عنه رضي الله عنه كان في بحث معمول عن الرواء عن ابن عباس رضي الله عنه لأن طبعا ابن الجرير الطبري ذكر أثار كتيرة جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن يقول. فأرسلت الأتانى ترتع يعني ترعى تروح وتيجي في المسجد وهو يصلي بمنى ورسوله الله سلم يصلي بمنى سميت منى لما يمنى فيها من الدماء أي راق ومنه قول الله تعالى من منين يمنى في هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة صلاة الصبي لإنه كان ابن عباس رضي الله عنه يقول قد نهزت الاحتلام يعني قابرت قاربت على الاحتلام فصلاة الصبي صحيحة صحيحة وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه قال القاضي رحمه الله تعالى واختلف هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه يعني السطرة هذه اللي اتخذها الإمام سطرة للمؤمنين أيضا أم السطرة له هو وهو سطرة للمؤمنين ده خلاف بين العلماء مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سطرة قال ولا خلاف أن السطرة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه يعني السطرة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور من بين يديه طيب هل لا تشرع في موضع يأمن المرور من بين يديه ولا لا تشرع تشرع ليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان في الصحراء كان يركز له عنزة صلى الله عليه وسلم يصلي إليها تخذها سطرة فهي سطرة مشروعة مطلقا كلمة مشروعة يعني تدور بين يعني نثبت مشروعيتها والحكم بيدور بين الوجوب الإيه والاستحباب هل اتخاذ الصطر واجب ولا مستحب واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه يأمن المرور بين يديه وهما قولان في مذهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة مطلقة مطلقا لعموم الأحاديث أن الصطر مشروعة مطلقا وهذا هو الراجح أنه مشروع مطلقا ولكن المشروعية تدور بين الوجوب الاستحباب كما ذكرنا ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث مسألة هل السطرة التي يتخذها الإيمان تكون سطرة له ولمن خلفه أم أن الإمام هو السطرة للمأمومين النص اللي وارد الحبيث عبدالله سلم سطرة الإمام سطرة لمن خلفه يبقى مش الإمام هو السطرة لا ده السطرة هي التي تستر المأمومين السطرة هي التي تستر المأمومين طب هل يجوز المرور بين يدي المصلين إذا كان لهم إمام يجوز المرور بين الصفوف أو للحاجة أو للضرورة طيب ابن عباس دلوقتي لما ترك الأتان ترتع هل دي حاجة؟ آه يبقى الامر فيه فيه ساعة، الامر فيه ساعة. يعني مثلا مسألة الأطفال، الأطفال الصغار لما مروا بين الصفوف يجوز ذلك، ولكن مع عدم التشويش على المصلين. عشان نقولش إحنا طبعا كلامنا على مسألة التشويش قلنا الطفل لو سيشوش على المصلين ويخرجهم عن الصلاة يبقى لا يجوز إدخاله المسجد. لا يجوز إدخال المسجد لأن الأصل في الصلاة أننا نكون خاشع لله تبارك وتعالى. والطفل من الممكن أن يذهب بالخشوع إلا أن أنا أعلمه آداب المسجد ويجلس بغير تشويش لو دخل ولم يشوش على المصلين يجوز ذلك أما إن شوش على المصلين يمنع إلى أن يتعلم ولا يمنع ولا ينهر ولا يطرد من المسجد لا يطرد يفهم يعلم لأن إحنا لو نظرنا إلى اليهود والنصارى بيغضى أبنائهم الأديرة وما شبه ذلك أماكن العبادة عندهم والأولاد بتلعب وبترتع وما في ليس هناك أحد يقوم بنهرهم ما بينهرهمش ليه لأنهم يريدون أن يتربوا على عقيدتهم الفاسدة فاحنا أولًا ما نحن لا ننهر الأطفال ولكن ننصحه ونأمره وننهى ننهى قوله وهو يصلي بمنى وفي رواية بعرفة محمول على أنهما قضيتان يعني المسألة دي حصلت مرتين لابن عباس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لست الحديث بأن نقرأه عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه وليدرأه ما استطاع فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان الجوال الأخرى إن نقول السند من الأول عن حميد قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يسطره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي أبي إيه؟ معيط؟ لأن الكلمة ممسوحة عندي من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي فعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأو الاستحباب وليس على الوجوب استحباب وليس على الوجوب يقول النووي ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب يبقى الدفع دلوقتي لما تدفع إنسانا يمر بين يديك الدفع ده إيه مستحب أو سنة مؤكدة سنة مؤكدة ولم يكن واجبا طبعا المسألة دية خلي بالك أن كثيرا من الناس لا يعلمون الأحكام فإذا أردت أن تدفع أحدا هل تدفعه كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه أرضاه لكذلك لكذلك طبعا هم كان في عصر في عصر العلم والعلماء والعلماء متوفرون من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن هذا الرجل لما ذهب أشكوه بين أبو سعيد السنة في ذلك فسكت الرجل لأنه كان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن طبعا بننظر المسألة باب المصالح والمفاسد ما يجيش واحد يمر بين يديك تدفعه دفعا شديدا العلماء يقولون إن أنت تدفعه بيسر أولاً بسهولة ثم بعد ذلك بأشد ثم بعد ذلك فقاتله فقاتله طبعا المسألة ديات يعني يجوز أن نحن نتركها مسألة المقاتلة طبعا من داب تأليف الايه القلوب حتى نبين للناس هذه السنة الأول لأن طبعا أنتم عارفين الناس عارفوا خلاص لمنفعش أمر بيني المصلي وكثير يجهل الكثير يجهل وطبعا نستجهل مثل ذي الأحكام من المقاتلة وغيرها فالاولى نحن نترك المستحب لفترة لتأليف القلوب حتى نبين للناس هذه السنة قال القاضي عياض وأجمعه على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح طبعا نحن مش في حرب مش قاتل بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه طلعش السكينا من جيبه وضربه مصلي حط السكينا في جيبه مثلا فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه يعني لو دفعه بشيء يسير بما يجوز الدفع به يجوز ذلك طب لو مات, لو مات هزر الآن مدفوع لا قود عليه يعني فيش خصاص لا يجوز ان احنا نختص منك أنا طبعا مسألة احنا بنتعلمه فقط فتعمل واشا يعني باتفاق العلماء وهل يجب ديديته أم يكون هذرا في ديا اللي لقاه ما احنا بالقوله هوت فلش المدافع بالطريقة دي احنا قلنا يجوز ترك الإيه المستحب ها لتقليل القلوب حتى على الناس هذه السلم طبعا يعني المسألة تحتاج إلى ثقف أنا لا أأخذ الأحكام الشرعية من الأحديث بالظاهر يعني أأخذ ظاهر الحديث مباشرة أنظر إلى تأويله أولا فإن لم أصل إلى تأويل حينها أأخذ بظاهر الإيه؟ الحديث وإلا في بعض الأحديث بتظهر من البداية يظهر الحكم فيها من, من البداية فالحكم واضح من مجرد الألفاظ الحديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طيب في دية ولا فيش دية ده في مذهبين للعلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سطرة أو في مكان يأمن المرور بين يديه يبقى القضية دي كلها لها من اتكلم في مين فالرجل الذي احتاط لنفسه اتخذ سطرة اتخذ سطرة هو الذي يفعل هذه القضية طيب المشي أولى إن أنا دلوقتي لو عاوز أدفع إنسان أو أبين له إن أنا أصلي هل أمشي خطوات حتى أبين له أنني في صلاة ولا يجوز الإشارة من بعد أو الدفع من بعد أمشي خطوات ولا أشير إليهم بعد يجوز الاثنين. طب ده, ده ده الدليل على المشي إيه بقى طالما اللي اتنين يجوز مم. فتح باب الباب مم. إيه تاني أيوة كان يسلم إذا مرت الشاء أو إذا أرادت أن تمر كان يتحرك نحو السطرة حتى يمنحها حتى يمنعها من من مر السألة طبعا الاخوة بيعملوها هي ان انت بتكون مسبوق تكون مسبوق بتقوم وصف كده بعض الناس يرجع لورا وبعض الناس بيطلع لقدام ما حكم هذا الفعل واحد يرجع لورا واحد يطلع لقدام واحد ينحرف هل يثبت في مكانه ام يتحرك الاخ بيقول يثبت من اللي يتفق معه لو في سطرة قريبة يتحرك إليها لا يجوز أصلاً يتحرك لا يجوز له أن يتحرك إلا إذا أراد أن يتاخذ سطرة فقط إلا إذا أراد أن يتاخذ سطرة فقط ما ينفعش يتحرك الحركات اللي نحن نتحركها في الصلاة ودي مسألة مشهورة الإخوة للأسف يعني ينشرونها وسط الناس لا الإخوة وحد طلع لأدام وحد رجع لورا لا مسألة لا يجوز لك الحركة إلا إذا أردت أن تأخذ سطرة وده مذهب بالإمام مالك ورجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه دي ضرورة مسألة ضيق الصفوف في السجود والركوع صعب إن أنت لو واقفين جنب بعض يعني ما يحسب إيه المشكلة أنا قضيتي لا أنا قضيتي إن أنا لا أتحرك وأنا أتحرك عشان حد يدخل ورضاي ليس دا الأصل الأصلنا أثبت في مكاني أثبت في مكاني ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه إذا صل أحدكم إلى شيء يستر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله قال لسه الكلام كل من لقضى عياض وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه يعني ما تمشيش عشان تدفعه أنت تشوير إليه أو تدفعه وأنت تقف في مكانك لأن مفسدة المشي في صلاة أعظم من مروره من بعيد بين يديه يعني أنت هتمشي في, الصلاة. هتمشي في الصلاة حتى تدفعه فبيقول أن مفسدة المشي هنا أعظم من المرور من بين يديه وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سطرته وإنما يرده إذا كان معيدا منه بالإشارة والتسبيح المسألة دي نحن مختلف عن القضاء يطفيها ورده النووي إن النسلم كان إذا أرادت الشأن تمر بين يديه تحرك واقترب من السطرة حتى يمنعها من المرور بين يديه واضح؟ في إشكال؟ قال وكذلك اتفقوا على انه اذا مر لا يرده خلاص مر خلاص ما تردوش لالا يصير مرورا ثانيا الا يصير مرورا ثانيا بحيث ان هو لو انت دلوقتي رديته بعد ما مر هيرد ثاني ولا هيمر ثاني ولا لا هيمر يبقى انت اوقعته في محظور اخر امر ام لا اوقعته في محظور اخر فالاولى تتركه الا شيئا روى عن بعض استلف انه يرده وتأوله بعضهم هذا آخر كلام القاضي رحمه الله وهو كلام نفيس يقول النووي والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سطرته بأسهل الوجوه بالراحة برفق فإن أبى فبأشدها وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لاخذ نفسه أو ماله وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضوانة فيها لا ضمانة فيها ولكن زي ما اتفقنا آه طبعا ادري ادري انه في مشاكل في الحرم ولكن انت بتجتهد انت تاخذ سطر حتى لو تاخذ واحد سطرة أو هو جالس مثلا تاخذه سطرة تعال خلف سارية يصور المسجد وصلي ولا تدع أحدا يمر بين يديك وطبعا الجمهور على أن لا سطرة في الحرم لأن المسألة فيها فيها مشقة ولكن الراجح أن الحرم له سطرك غيره من المساجد غيره من المساجد وإن أخذتها بقول الجمهور طبعا لا شيء عليك ولكن هل بقى المرأة إذا مرت بين يديك وأنت في الحرم هل تقطع الصلاة أم لا دي هنجلها دلوقتي إن شاء الله هل هيستو فيها الحرم مع غيره ولا لها أحكام خاصة في الحرم فكروني فكروني أن أنا أقولها لكي لا يمكن أن أنساه في طريق الكلام نعم لا تلزمون قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان قال القاضي قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين على كلنا يا أخوانا المسألة لابد أن احنا ننظر إلى المصالح والمفاسد لا يصل بك الحل أن تقلبه مثلا يكون رجل كبير مثلا أو رجل مريض أو رجل يجهل لا سياما نحن في زمن الغربة زمن الجهل انشار الجهل وقلة العلم كثير جدا من الأحكام الشرائية للأسف تمثت للأسف الشديد حتى أن أنت بتتكلم بعض الناس لا يفقه ما يقول أصلا يعني لا يفقه ما يقول تتكلم في كلام لو اعتقده يكفر ولا والعزو الله يعني بعض الناس بيقول لي على الرئيس يعني أنه لا منه بيلتحي ولا منه بيحلق يبقى شكله نظيف كده زي الريس يشيل القذارة اللي فيه ولا والعزو الله هذه الكلمة لو اعتقدها لكفر رئيس بالله طبعا أنا أردت أن أفهموا الأمر أن الأمر يعني عظيم كيف أتكلم بمثل هذه الطريقة أنا وقلت له المسألة مسألة لحية أنت لابد أن تنظر الأعظم من ذلك المسألة مش مسألة لحية فعادل في المتاني كان بقى سلوب استفزازي يعني فرحت أنا نحول دفة الحوار وسألته عن قول الله تبارك وتعالى هدنا الصراط المستقيم إيه هو الصراط المستقيم هو سكت ولا بتقول أنت بتصلي والحمد لله ربنا من علينا بالصلاة الحمد لله بتقول أنت بتكرق الفاتحة في الفريضة دون النافلة سبعة عشر مرة سبعة عشر مرة الله بتقول عنيه الله أكبر سكت بتقول عنيه دينا الصراط المستقيم سكت هذا هو الحزن بعينه لا يفقى لا يفقى أي شيء لأسف وتكلم بكلام ما أنزل الله بي من سلطان وتجد محترف تكلم في السياسة محترف تتكلم بكل قوة ونقد والإعلام عندنا يعني زي نقولوا كده بيودي الناس يمين وودوا الناس شمال لما يعودوا قضية من القضاية أنهم يتكلموا فيها حتى يشبعوها ويملأوا أزهان الناس وقلوب الناس وعقولهم بهذه القضية وهذه الفكرة تتكلمون بأشياء نصدل عفو العفو أشياء لا دية لا دية علي. الأمر مأمور به، مأمور بي نعم اللي قال إذا فقى العين لمن ينظر في البيت بغير إذن لا له نعم هم محترف محترف عن لا. ما هو محترف عن طريق ال. التلفزيون كل أمور حياته إلى أمور دنيا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره كل جوازن، ها ها جوز إيه جعزرين جواز سخاب بالأسواق جيفة جيفة بالليل حمار بالنهر عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. لما فهمه هياخد حكم إنما طول ما فاهم خلاص ليس له حكم ولكن هل مثله يعلم هذه القضايا ولا لأ لو مثله يعلم هذه القضايا يأثم لتقصيره في طلب العلم يأثم في تقصيره هو تكلم بكلام الكفر وهو لا يعي معناه وهذا طبعا ما حسين ظنر فيها لا يعي معناه ولو وعى معناه واعتقده كما قلت في ذات الكلام لا كفر ولا عزو بالله ولا عزو بالله نعم بسبب وجود الإمام تخذ سطرة الكل لا يجوز المر بين أيديهم الإمام ولا المؤمن لأن الإمام لا يخذ سطرة طبعا أنا أميل ليس الاستحباب بالسطرة أميل أنها واجبة أميل أن السطرة واجبة ومن لم يتخذ سطرة وفي مقدوره أن يتخذها يأثم. يأثم مع صحة صلاته الصلاة صحيحة ولكن يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة إن فعل أمر أمر يفيد لجوب ما لم تأتي قرنة صرف الاستحباب وحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الصلاة إلى سطرة قط ما تركها قط صلى الله عليه وسلم وحث عليها وقال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتخذ سطرة وليدن منها وليدن منها بعض العام أخذ الوجوب من الحتاة دي وليدن منها فعل أمر أيضا أنه يجب عليها أن يتخذ سطرة والله أعلم أن يتخذ سطرة واجب وهذا الماء أميل إليه فلو الإمام ما تخذ سطرة لا يجوز أن يمر أحد بين أيدي المصلين لأن في سطرة الإمام أصلا ومن الممكن يدخل في النهي هنا، ممكن يدخل في النهي. يقول فمثلا قائما مثلا يعني انتصب هذا ال الشاب لما دفعه أبو سعيد رضي الله عنه كأن الحم يأخذته، انتصب ورد على أبي سعيد رضي في عنه كأنه فعل معه شيئا. أنا حديث. بصري بن سعيد أن زير ابن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. لو يعلم المر المار, المار بين يدي المصلي ماذا عليه هذا معناه لو يعلم ما عليه من الاسم اختار الوقوف اربعين على ارتكاب ذلك الاسم يعني يقف يقف وقوفا طبعا ظاهر المسأل انه يقف يقف اربعين يوما اربعين سنة اربعين شهرا هل الوقوف ده عذاب ولا مش عذاب عذاب يعني شوف يختار هذا العذاب أولى له من أن يمر بين يدي المصلي وهو يصلي بينه وبين سطرته ومعنى الحديث النهي الأكيد ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك قوله في الحديث الآخر بقى حديث سهل ابن سعد السعدي قال كين بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ما مر الشاه ما مر الشاه يعني الشاه كانت تمر بين ها بين رأس النبي وبين السطرة ولا لا المقصود المقصود أن المسافة بين بين موضع السجود والسطرة تمر شاه بينهما احنا قلنا المرة اللي فاتت السطرة تكون في حدود قد ايه ثلاثة أزرع والزرع كم سمطي؟ ستين في ثلاثة حوال 180 سمط نقول مثلاً مترين بحيث أنت ساجد ما بين موضع سجودك وما بين السطرة يكون ممر ممرشا في هذا الحديث أن السنة قرب المصلي من سطرته سلم وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشه قدر ممر الشه المراد بالتسبيح هنا اللي هي صلاة السنة صلاة النفلة يعني يتخذ مكان ما في المسجد يصلي فيه السنة هل للإنسان هو يتخذ مكانا بعينه ويواظب على الصلاة فيه يواظب على الصلاة فيه السنة في سنة القبلية أو البعدية لا مش لحدة الأرض هو ليس من السنة, ليس من السنة أما كون مثلا كان يقصد مكانا بعينه لفضل هذا المكان فإن كان هذا المكان فاضلا فيجوز أن أنا أصلي فيه دوما حتى أأخذ هذا الفضل كما فعل سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أما إن لم يكن هناك فضل لهذا المكان فالأصل أن أنوع المكان الذي أصلي فيه أستن لا أتخذ مكانا دعينه حتى لا تصير سنة في هذا المكان وحتى من الممكن أن يدخل الإنسان بعد ذلك أنه يعني يقع في نفسه أن المكان ده أفضل من غيره أو أن هذا المكان خاص به هو فممكن يدخل المسجد يمطعت إذا تصلف مكان يعني اللي أنا حجزه ما ينفعش ما ينفعش المكان السجود مكان الصلاة يعني آه مكان الصلاة طب لو إحنا اتخذنا مكان للتدريس تدريس العلم الشرعي أو للإفتاء أو سماع الحديث وما شابه ذلك هل يجوز أم لا يجوز زي المكان اللي احنا نعطي هل دي سنة لا ولكن هو ليه ليه مثلا من اختار مثل هذا المكان حتى نظهر للناس جميعا حتى يرى الناس من يتحدث لأنه من تسهيل طرق الخير يقول وقد نقل القاضي عياذ رضي الله عنه خلاف السلف كراهه الإيطان لغير حاجة والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرنا زي ما قلنا بالضبط كده في خلاف العلماء في القضية والأولى إنني لا أتخذ مكانا بعينه أصلي فيه أستنى أو النافلة دوما إلا إن كان مكانا فاضلا فيجوز أن أتخذه مصلى أصلي فيه لفضله ومكانته يقول قوله كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه المراد بالقبلة هنا الجدار وإنما أخر المنبر عن الجدار لألا ينقطع نظر أهل الصفي، نظروا أهل الصف الأول بعضهم عن بعض يعني هو المنبر مثلا مثل المنبر ده ماشي كده لو المنبر ده موجود في وسط الصف إيه اللي يحصل؟ وهيقطع نظر المصلين بعضهم لبعض مش هيبقى في صلة بين المصلين بعضهم لبعض لبعض.イベالأوله إن أنا أخر المنبر شيء ما بحيث إن الصف كله يقف خلف المنبر من الممكن يقصد به أن المنبر ديت يخرج أو لأن المنبر قدام شوية ونعيش للصف الصف الأول أمام المنبر بحيث لما يكونش بينه وبينه إيه القبلة يعني ما يكونش هذا المنبر بين الصف وبين القبلة. وجيف في شيء ان من الممكن يكون هذا المنبر بينه وبين الجدار المجاور وليس القبلة فكان اني صلى يتخذ مثل هذا المكان يعني مثلا نفترض ان المنبر ده بينه وبين الجدار مسافة ها فكان اني اصلي في هذه المسافة بين المنبر وبين الجدار وطبعا كان يصلي الى الى القبلة فالاصل ان المنبر لا يقطع لا يقطع الصف لا يقطع الصف حتى يعني يرى المصلونة بعضهم بعضا طيب السواري الثواري هل السواري هذه تقطع الصفوف أم لا عند الشفعية لا تقطع الصفوف عند الشفعية لا تقطع الصفوف عند الإمام مالك نهى أن يصلي المصلونة بين يدي السواري. طبعا المسألة نقول أن الأولاء إن كان في المسجد متسع إن كان في المسجد متسع نعمل ايه؟ نصف الصفوف ولا نجعل السواري تقطع هذه الصفوف كان في ضرورة أو مصلحة أو حاجة لأن السواري تقطع هذه الصفوف لا بأس أن نصلي بين السواري بين الإسطوانة، الإسطوانة المسجد يبقى المسألة متعلقة للضرورة بالضرورة أو الحاجة المصالح المفاسد يعني هي الضرورة والحاجة أولى مش المصالح المفاسد الضرورة أو مصلحة نقول لو كان في مصلحة ماجئ فيش مشكلة الرواية الأخرى يقول كان سلمت يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها نوعى ستخذها مكانا فضلا كما ها لأن النبي صلى كان يصلي فيها وبدأ هو يتشبه بالنبي صلى الله عليه وصحبه آله الحديث اللي بعد كده حديث عبد الله عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسطره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان طبعا هو ما أما غيره فكان استهزئ بهذا الحديث غيره استهزأ بهذا الحديث ورد رد هذا الحديث وطبعا تكلم بكلام ما أنزل الله به من سلطان ويرد عليه أهل العلم في وقتها في حين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يقي ذلك يعني إذا وضعت بين يديك مثل مؤخرة الرحل اللي هي السطرة ومر أو مرت المرأة بين يديك والسطرة ولا وراء السطرة وراء السطرة فلا تقطع إذا كذلك الحمار وكذلك أعزاكم الله الكلب إذا مر من وراء السطرة لا يضر الإنسان أما إذا مر ما بين السطرة وبينك هنا الكلام اللي احنا نتكلم فيه إن شاء الله هنا بيأتي بحديث أخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة وكأن عائشة رضي الله عنها ترد, ترد على هؤلاء الذين يقولون تقطع الصلاة لأن المرأة تقطع الصلاة تقول كيف ذلك وأنا كنت أصلي معترضة وأنا معترضة كالجنازة بينها يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسجد غمزني كما سيأتي إن شاء الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أي قاضي فأوترته عن عروة ابن الزبير قال قلت قل قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة قال فقلنا المرأة والحمار فقالت إن المرأة إن المرأة لدابت ثو لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي الرؤية الأخرى قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي طيب الروايات كلها يعني في هذا المعنى في هذا المعنى وفي رواية الأخيرة اللي هي قالت كنت أنا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني هي تعتذر بايه تعتذر بايه ان كان فيه ظلام وكانت معترضة فكان الرسول بيغمزها ليه عشان يلفت النظر يلفت النظر فهي لو شافت ان مسلم بيسجد هتشرج لها انما ما تراه لان مفيش فيش مصابيح فكان اذا اراد ان يسجد غمزها فتضم رجلها رضي الله عنها هنا اختلف العلماء في هذا الامر نقول خلاف. هل القطع هنا القطع هنا قطع يعني الصلاة باطلة أم الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة أم باطلة يعني الصلاة ينقص أجرها ينقص أجرها تنقص الصلاة ولا الصلاة باطلة طبعا الإمام النووي رحمه الله نقل إن قول الجمهور إن الصلاة لا تبطل بذلك لا تبطل بذلك ونقل كلام عن أمم أحمد أنه قال أن الكلب وحده هو الذي يبطل الصلاة أما المرأة والحمار فلا يبطلانها. نقول المسألة ذهب جماعة من أهل العلم صلاة الرجل بمرور المرأة الحائض طبعا المرأة الحائض يعني البلغة التي بلغت المحيط والكلب الأسود والحمار لصراحة الأحاديث بذلك وهو قوله أنس وابن عباس والحسن ابن خزيمة بن حزن ورواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام من تيمية القيم والشوكاني والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. الجميع يبقى القول الأول أن الصلاة تبطل إذا مر بين يدي الرجل بين يديه وبين سترته المرأة والكلب الأسود والحمار صلاته باطلة. قال بعض أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء. لا يقطع الصلاة إيه شيء. هو قول علي وعثمان وابن عمر وابن المسيب ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. لا هو قول الجمهور. يعني. وقال آخرون لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. لا يقطع صلاة إلا الكلب الأسود وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأحمد في رواية ويسحاق بن رهوي طبعا يعني الراجح هي رأيكم اللي هو لا يقطع لا لا تبطل يعني الصلاة صحيحة ها؟ طبعا الجمهور استدل الحديث لا يقطع الصلاة شيء هذا الحديث ضعيف لا صحيح إذن أصبحت المسألة دلوقتي عندنا نص بقى في الحديث نص حديث آخر وهو يقطع الصلاة لأن الجمهور استدل بحديث الحديث أصلاً إيه ضعيف لا يصح البطلان لا البطلان الجمهور ذهب لبطلان الخشوع فيها لأنها يشغلوا المرور بين يديه طبعا خلاص بطلت صلاته يعني لم تنعقد أصلاً إن كانت عقدة بتكبيط الإحرام فستقطع هل يخرج يخرج منها التسليم؟ الحمك الله لا يخرج منها التسليم أصلاً لأنها بطلت بطلت القول بالبطلان قوي القول بالبطلان أقوى الأقوال ده الرجح الرجح نعم نعم كله وحنا قلنا أن سطرة الإمام سطر الإمام خلفه فكاننا بسلم واخد سطرة رحمكم الله كله الكلب النوع الكلاب يعني عزك الله لا الكلب الأسود فقط ما احنا لسه نقول, احنا لسه نقول. الراجح القول بالبطلان للحديث يقطع الصلاة أو يقطع صلاة الرجل ونقول أن هناك فرق بين المرور بين يدي المصلي وبين النوم أمامه او الاعتراض بين هديه لان الناس لم نشأ صلاته وهي وهي مادة رجليها رحمك الله وهي مادة رجليها هل مرت تقبضها مفيش مرور هنا المرور يكون سيرا للأقدام ولا بالقبض والبسط المرور لو قلنا المرور معنى ايه المرور ان اسير على قدمي وامشي وامرر طيب لو زحفت يعني قعدت من جهة لجهة مرور اللي مش مرور بخلاف القبض القبضة والإيه بدليل الرواية إن أنا ليه قلت لو زحفت إن هي لما كانت تريد أن تقوم كانت بتعمله كانت تنسلي من جانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنها كانت تقول إيه يعني زي ما كنت بتنكش كده وتقوم جاية معدية من جنبه صلى الله عليه وسلم تمرش بينده بتمر من على جنبه صلى الله عليه وسلم ما هي هي فاهمة النص كده بقى إذا كنت أنا معترض لو كان تبطل الصلاة لنهاني هاني نبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أمد رجلي قدامه صلى الله عليه وسلم هو هي فاهمة الحديث كده ده فهم عائشة رضي الله عنها فهم عائشة رضي الله عنها بالنسبة للحرام نفس الحكم تماما تبطل أنت تحتاط تحتاط لنفسك وأنت في أخر السطرة ما نعرف إنه صعب جداً. اجتهد مشكلة. هي طبعاً لو طبط للصلاة يعني مسألة وقوف النساء بجانب الرجال في الحرم وغيره. لو طبط للصلاة إلا إذا إذا فين بتاع الترمومتر؟ هنجيب له ترمومتر ونقيسه. صح؟ اللي الألماني نتكلم فيه على يعني على كل المسألة فيها ساعة عشان مس يعني اللون ضيك واسعا طبعا الجمهور كما قلت في بداية كلامي الجمهور أجاز أن أنت لا تتأخذ سطرة في الحرم لذلك أنا بقول لك اجتهد ما استطعت ولكن أنا لو مرت أنام امرأة وأنا في الحرم هأخرج من صلاتي أنا محدش بقى يسألني عن رأيي لا ما احنا لو قلنا الراجح حسنا يعني انا اميل لقول الشيخ الالباني ان هو الحرم سواء كغيره من المساجد لانه مسجد لا مش في جماعة منفرد انت تصال النفل مثلا لا الجماعة خلاص مفيش مشكلة فيش اشكال فيش اشكال لان الامام اتاخذ سطرة بينه إليه الإمام وراء السطرة ولا بينه وبين السطرة بينه بين يدفعه الإمام يمنعه من المرور خلاص خلاص لا يكلف الله نفسنا ما أنا مرغوش تاني بالإيه أو ما أنا حجبوش تاني لأنه ممكن يرجع لأنه بتحصل كتير جدا بعض الأخوة يصمم إنه يدفع اللي جاي فاللي جاي يوقف ويروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي, ويروح ويجي ارتكب كم كان أدد وخلاص فأنت بتشير إليه منه إن يقف أنه يقف شير إليها شير إليها كده شير إليها لا تقاتل المرأة طبعا عارف عارف لا أنت, انت طبعا انت, أنت أصلا مع من يقول أنت لو مجرد مست المرأة سواء الزوجة أو الأجنبية يبطل وضوء لو انت مع القول دوات خلاص بمجرد لو انت اشرت وهي مثلا عملت لك كده بتقول كوعا <تصفيق> عشان انت عدن ومش عارف انت بتقامل ايه وممكن تكون فقيهة وعارفة ان الصلاة لا تقطع هنا <تصفيق> لا لا تنقطع لو مرأة لا تقطع الصلاة على قول طبعا قولنا تقطع الصلاة اما على قول الجمهور لا تقطع همين ما هو بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة الإمام. الإمام لو نحن كلنا عرفنا الحكم خلاص للأسطلاة كلها بطلة لكل واخد بالك وإلا لو ما عرفش في ناس ما عرفتش يبقى الصلاة. الإمام دلوقت صلاة بطلات افرد هو في الراكعة التالتة مثلا وصلاته بطلة هينشأ الصلاة من ايه من جديد ايه رأيكو بقى في المسألة دي يعمل ايه اه ان نعمل... قطعت صلاة طيب هيعمل ايه طب وسائر المصلين ده الحرم اثنين ثلاثة مليون ها هيستنفوا ازاهم اعرفهم ان في امرأة الا انه يخرج من الصلاة يقول ايها الناس اخرجوا من صلاتكم فان صلاة قد بطلت طبعا فيه مشاكل احنا على فكرة احنا بنقول احتمالات احنا بنقول احتمالات في وفي هو يعني غالباً بيستكشفهم الشيطان تلات حاجات دول فالشيطان هو اللي بيعمل كده حتى يشغلك عن صلاتك ده الهرب الصدى مش داخل في الموضوع ده نصع على التلاتة دول إيه حتى لو الأم حتى لو الزوجة مش معقول الأم تقطع الله نستعلم الزوجة آكت طبعا <تصفيق> <تصفيق> نعم لا لا تقطع نحن قلنا المرأة الحائط قلنا المرأة الحائط إنما البنت الصغيرة فلا تقطع خلاص يا جزئي يتلو لا بس زي عزك الله لو قط انا قريت القول ده مؤخرا للعز بن عبد السلام القط لو خرج عن الف العادة وبدأ يأكل يأكل في اللحوم كالطيور وما شابه ذلك هل يجوز قتله أم لا يعني خرج عن عادته افترس يجوز قتل أملا قياسا على استدعاء الحيوانات المفترسة. طبعا أنا يعني أنا كنت لأوفتي بقتل قط قط كنت أقول ممكن يتخدر وشلوف في مكانه ورموف مكان بعيد يعني. ولكن قرأت هذا الكلام مؤخرا للعزب بن عبد السلام قال لأنه خرج عن فطرته خرج عن فطرته فترته فجوزه قتله. والله. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لم يبين انه رجل بالغ قال ايه بدليل ان هو في في العنزة لما اردت ان تمر بين يديه اقترب اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من السطح حتى منحها من المرور بين يديه فالحكم عام الحكم عام ولكن يترخص في الصبيان الصغار ما لم يترخص في الكبار يعني ممكن طفل بعيد عنك وهيمر بين يديك وأنت صعب أن تشير إليه أو صعب أن تقاتله فطلعا كله يبقى له حكمه يعني ما ينفعش تقاتل الطفل الصغير يعني ممكن ابنك يروح ويجي وانت بتصلي فتيجي تمنعه يستقسد عليك يعمل لك كده فكر أنت ولا بت... ولا واحد تاني يقعد يهزر معك فكر أنت بتلعبه فيترخص في الصبيان الصغار ما لم يترخص في الكبار والله معلوم نعم على قول من يقول أنه لو صلى في مكان ولم يتخذ سطرة ومرت المرأة أو مرت هذه الأشياء بين يديه ولكن في مسافة بعد السطرة الصلاة صحيحة الله يعني نقف عند حديث عائشة ان شاء الله لو أنه السلام كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراضي الجنازة نقف عنده إن شاء الله ونتكلم فيه مراراً مقبلة بإذن الله تعالى.